يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعطابكم فتنطلبوا خاترين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين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 إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعفيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومن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 وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي آخِرَاكُمْ فَأَفَاَبَتْكُم ضَمَّنَ بِضَمٍّ لِكَي لَا تَحْزَنُوا لِكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خبير بِمَا تَعْمَلُونَ